ويكلم الناس في المهْد وكهلاء ومن الصالحين قالت رب ان لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له قوم فيكون ويعلم الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم ان يَا اخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَخْزِنُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ان في ذلك لاايه لكم ان كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدج من التوراة ولاحل لكم بعض اللذ يحرم عليكم وجئتكم بايه من ربكم فتقوا الله واطيعون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 بالله واشهد باننا مسلمون